بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله ويهو نقدم لكم من المباحات فانه يدور عليه بعد ان يكون ان الشيء جميل لما قلت اقتراح انك مجد كده ظهر في الديك مجد كده على الارض ايه كل ده اذا انت تقصد بها اقتراح يعني تجدد نشاطك انك هدوء كده يعني فمش انتهى من كده هو ما كل اقتراح الا نهاه راح غلط كانه جد جد إن شاء الله صح حكا اوه بابو الريبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن الله ومن الله ومن الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله ومهما بحثت قال يا صنف رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامي قال طيب وصوره طيب صلى الله عليه وسلم والفور بالفور والشريح بالشريح والدمغ بالدمغ والمنغ بالمنغ والمنغ بالمنغ مثل الملك سوارة من سوارة فإذا اصدرت هذه الأخناف فدعوا كيف اشيتم إذا كان هذا البيت فمجداد أو استداد ساقط أعضاء وأيض الزبير مقرون مثيل أو موزول بجنسني إلا مثل الملك ولا يجوز خير ووكير من ذلك بشيء من جنسه والنس ولا موزون فينا وإن ثلاثة الإنسان جاءت بيره فيه أشاء آدم يس ولم يدف إن نسأ فيه وقت ولم يدف إن نسأ فيه ولم تضربوا قبل الضبط إلا في الثمن بالثمن وقلوا شيء إلي الثمن بالمثمن إلا في الثمن بالمثمن وابن في اي من ترامه المض فهو اسم واحد الا يكون من اقليمين متبين فان مرور الاجناس في اذهان وليتلقت اخمارها كالالقه الاذهان ولا يدوس غير راغب الجنا بياه ولا يدوس غير راغب من اليال منينته ولا قارص بمشوقه ولا نهفه برطوقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النابلة وهو شهر الفجر بالترب في غروس النظر ورقص في ليه بأعادة ما دون كم تدعوصه أن تباع بطبسها يأكلها أنه لا رقضا يأكلها, <تصفيق> يأكلها أنه لا رقضا فهي الأصول واغتماع قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قل من باعنا بعد أن تؤثر ستمرقها لفائل من باعنا بعد أن تؤثر ستمرقها لفائل إلا أن يشترقها لفائل وكذلك فيه يدف إذا كان كما هو بادية فإنباع الأرض وفيها الزور لا يصل إلى ربه هو للبائع ما له من دفع وان كان وان كان يوجد جهه تتوافق بالغرض اصول المشاء في الاصول شيء وجدته الظاهره هنا بائعه وجدته الظاهره عند البائع وجدته الظاهره عند بيع البائع تقوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا على المستمره حتى يبدو طلوعها حتى يبدو حتى يبدو طلوعها ولو باعت كما وبعد بعد غروب طلائها على التوفي لذلك فان طالبها الذي يحب الوجع علينا على الداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توبعني اخيك كما تعطلت جائحه فلا يأخذ لك أن تأخذ منه شيئا فيما تأخذ مال أخي بغيبك وصلاحكم للنقلي أن يحمض أول الخط وللنك أن يتموّر والثالثة أمر أن يكل فيه النقل ويضيف أكله سيد ذاك الله تعالى والحمد لله اليوم إن شاء الله تعالى أنا أستهد في إلهاء لا سمعكم في الجوال المقروض وحتى ننجز موعدنا الليلة ان شاء الله تعالى من هذا الهام فضل الفضل ان هي تحصل عقارب الله ويرحمها بقدر معقول في التمارين ان شاء الله تكون من عباد فضل احنا ممنه عن كده لذا حديث الربع وهو قاعده كل بدا كده وكل حديث تقريبا متفرعته عليه مع بعض الحديث الأخرى قليلة العادة احنا مروا معنا ان الحديث أوباعدة فيه دائما كان ستة أصناعهم قبل تمام السلام بعض الأخوة أشأل عليهم بعض معطيل المرض السابق انتبهوا معنا السلع الذاتي يتبايع عليها الناس الشر تقسمها الى قسمين باعتبار ما يدخل فيه كده وما لا يدخل فيه طيب قاعده الشرع الناس فيه ان يتداووا على اي صوره كانت مثلا جهاد بتجهادين جهاد بثلاث ذكر وذكرين قاله بعشرة أخلاف ثلث من السلحة قبل الشرع أن يتبايع الناس على أي صوبة كان ما المقالب الشروط الزيعة التي انتقدم ذكرها في نجلس الأول القسم الثاني سلع إذا جاء الناس يتبايعون هذه السلع فالشرق يشترق عليهم شروطاً تظهر الشروط العامة لديها هذه السلعة تسمى السلعة لبنش حديث ربادة أشار إلى ستة أصناف هذه ستة أصناف قسمت إلى كم مجموعة؟ مجموعة مين؟ مجموعة الأثمان اللي هي ايه؟ ومجموعة المقامات اللي هي؟ والنش واضح هذا الدار صور على هذه الافعال السته وانما قدمت معنا فيها اذا وجد هذا المعنى في غيرها اخذ هذا الغير حكم عليها الافعال السته تمايرا للعذ على انها لم تحرم الا قصر يرجع عليها وانما المعنى فيها قد تعلق بوجود في غيره ما معنى الذي من عجله يحرم الله كده فكاننا في المسجد ستاهم أن المعنى في الزهر والسبة هو ثمانية هذا المعنى يوعد المعضل عنه يوعد المعضل للعلّة إذا العلّة في الزهر والسبة هي ثمانية إذا ومد هذه العلّة في غير الزهر والسبة أقضى هذا الغير الزهر وقام ذهبه فصرى بذويه هل في شيء يخصد من الزهب والسفة في كونه ثماناً ولم فيه فيه العملات الورقية ثالثة إذا عيدة الثمانية موجودة في الزهب والسفة فانتعم هذه العلة على العملات الورقية المجموعة الثالثة من العصناف الستة ما المعنى الذي من أجل تحرم الله وريد فيها فهمها مصرومة تباع طيلا او وزنا هنا تباع طيلا او وزنا اخذ نفسه الزرق روز الشعير روز الشعير في عطمة غير الشعير هناك معروف حتى الشعير عندنا الآن الزرق الروز العكب الفاصلية غير ذلك من المصعوم المكيل او الموزوم تواء مكان توابل كان حقوق او انما توقف ان نقول او نتذكر او كان التداوي توابل كان ماء عن غير ماء مثلا هذا في اللبن ماء مكو متي بضع اللبن هذا في الديت في عبارة مؤلف الأبهان طيب والمالها أعمل قاعدة فيها أنها مثيلة أي مال القاعدة فيه ممثيل ليس موظومة تقدم الخواعد في المجل السابق قبل أن نكمل الحديث نعطيكم نحو عفو الزقار في الاستفارات الأسرة عن ما سرق حتى نسرق فده برضه القرض فهيبقى عباره عن قرض ماين ان شاء الله طب خلي نقول المهم معقوله يبقى رجعني لك واحده نقول واحده عشان خدتش رضه ولا تعوض ااا يعني انت فاهم كلامي كلامنا كله بما سبب في ضياع او ضياع ولكن القرض ده لك ايده يعني انت عايز تاخد بقى دي وانا عندي دور ثالث رافض بيه هذه البلد منهم مجاتلوش بها تلاتي بات ذلك يقولوني اتزولي تتيت فانعافلين اتنقش نوع لديهم باته فاني بات عافل بطاق ترايش بارك بعشبه ببالدي اجنا عاجلنا؟ اذا يجبت ترقب ايضا الواحدة الاثنين العافل ببطر معاك اشتروا بينا بل 5 بلدين طبعا والله هو ده جه وقت الليل قال لك بيتاع ولا ايه القطار القطار قال لك بيتاع لا ده يعني هو, ده يشتري هو ده يشتري ده. هيشتري ده. بقى هيشتري هو كان عنده 10 خلي له القطار هو بقى هيشتري كام من ال 10 يبقى هي دي شرانه هيشتري من ال 10 قطار و5 قطار من نوع عقاري مركبهم ما يقولون؟ أعلم عن الله عنه السابق؟ جاهد لأنه تجد رئيس السابق على دينك خمس بباط عشر بباطين مفيش مفاوطة المطبخ جيدة واحد تدغب ايه؟ وإخبار سأنا عايزة جيدة جيدة واحد آه طيب ستجد جيدة جيدة عليها في دولة لاب دولة اثمان؟ لا مش اثمان مطرومة مطرومة مثل مطرومة فيه؟ لا مطرومة مطرومة هذا المقروب المعدوه خلاص تقول هذا أحياني خلص. إيه المطرور المعدوه لا يجي فيه هذيها المعدوه مقطع بلا بخط يعني ما ليس المطرور لا يجي فيه ده ما ليس المطرور الوئي بيع حيلا لا يجي فيه ده ولكن مالذي مطوراً في عوضاً في المدى الأثماني مكير والموضوع في ربط العام موضوع يباع الوضع كيف يمكنك تقول ربط العيسي؟ ليباع ليست الموضوع ليست الموضوع البلدين في ربط العام موضوع الموضوع في ربط العام حاجه من المعاتيه حتى الاقتادي اكتر اني عاجل فيها لان انت لازم المياه غاديه ما فيهاش مغلونه ما فيها الادويه السائله ما فيها يبقى لا طيب البايتين ما فيه هي في الجولادي نهي انا مثلا طلعت التاكسي ثاني اطول حاجه كان اجي طب انا بنعمل العالم على قد ايه في الحياه دي كل شويه لكن احنا لا نعوض اكثر من ذلك كل كلمه في بيها بيها الجور ليه ده الفرق يعني لو احسن فكره كمان ليه ده الفرق لو احسن فكره يا له من حيوان يا له من حيوان والله يروعه هذا الشكل الله يبارك في الحيوان علينا في الحيوان وقضى فتره ان يعرض العرض وهو مذهل جدا ان يلوث تاريخ القبيله ان يشتري منها ان القبائل والتجاره يشتريه ضعيف ويزد عيواني والثلاثة لجريب الطبق فعلينا نضع دي وضي الله عامو كان عندهم بعيد قوي عظيم باعهم عشرين أبايا باعهم عشرين بعيد فبايروا الشعورين الوامن فيه إشكاة فيه إشكاة تمام انا معاكم ان شاء الله صاحي قاعد خلينا نقبل الان كلامنا في الغله قائمه الحيوانات تقوم بقى ايه بتغذيه قدام التيت او ان تعاشق لها كل هذا طريقه الحديث حاله من الحيوانات اللي ما تبقش طاخاني لا يبقى حيوان طب في حت معاملته بالطعام لا ولا اوشي في الران او الكلام لا يوجد بهذا الشيء الكلام يكون انجربة من رحمة الناس و دانا هو محصور في عشياء محزنة وإلا لو داروا بدا في كل شيء الضغط حدثت معيشهم والذات يبدأ بدا في البدا على الجلدة الكي والوجه مع الجنة بصوت النظر يكون محروض مع بعضها سنضطش ساعة ملاك عندما بالك خلد الرياضة بالحبيب والسلحة والأثمان بابا مع راقها فضيتش بالعالم فالمرحة مستعلمة بذلك إنه ليس على الناس كل شيء وإنما درس في الأشياء التي فضيته على أثنات معيشه وتفسه أحواله إلى دخلها تصور وضيبة الخاصة وضيبة الأثمان لذلك من أثبات المتفذة فضيبة الأعلى لذلك الحق في الأثمان ما يريدون بصر الأثمان وما تكون أثمان مخيص واحد هيك هاي النقاط اربع نقاط تمام بالنسبه للاول هيك ثلاث نقاط تمام هاي العمره وقتيه العكس لها تاريخ النقطه الاول اربعه العمر وقتية بدأ عدوار الزواج الآن يعني لن تكون مستوضع من اقترارات ولا اعيار رمض لتحديد قيم السلع وغير تكون مقهولة أن تتقرأي من الزيون ولا تتبغل السلع دائما إذا ما نشأت أول ما نشأت تصور الشقوق خصوصا كده بقى انا كل صب اقول يا اخي المراه بقى اللي طلعت علينا الكتب بتاعت الفتره الاخيره المعاصره يعني روح زي اول ما نشق حضارات ورقيه ماشي في صور تقليديه ديانه ف بتذهب للظنون في المجد اللي عايزه ترقص يحطوه يعني سطح دي حتى لو بسيط انت علي الزهر تريد عليك وديت في خضر المتقرصي لايكروبا حديداً المجموع من الناس فاكت الزهر ترينوا عن دين وتتكثانات بهذا الزهر كل يوم من يجب التكثير تطعى سبعينيه تطعى تطعى عشر كثرة تطور ساحظ المصورة الكثير واليكثرة على دعوان ثانات التحقيق الى الجهر مع مرور الأيام بدأ يكون التبادل بصورة عرضها فاني عاوز من الزهب بدأت أبعادك لتعرضهم للزهب ويتم التحول بشكل معايا على دهر الثانية والثانية والثانية والثانية والثانية والوصيد والعادل بعد ذلك كنا تبعد الناس وبدأنا البادل مرعات الثلاثة أقول لك أنه هي فاني ثلاثة بعيدة أعوز ثلاثة وأمو في الأسئلة أسئل من العادة أصابها أسفح أصع الزهن لنا في ذاعك مع مرور ايام فاحنا من باد السنه الثانيه طرحت السنه دي عقوبه لنا اعتنها في دوره فكرت في ظهور هذه العملاتيه المتحققه مجد ذهب ثلاثينات واخد فبذلك توقع انها حصلت الشريعه بظهر الذهب وكان هو اساس العالم التعامل فكرت الدول تستفيد من الشكوك هذه الطوعه او الرق مقطوعه وفيها قيمة معينة وتتعجب الجهة المصدرة للورقة اللي هي مصطيق الكيمة المذكورة في الورقة ده الأوضيح وفي المصطيق الان فيها أول ما قلها الورقة تتعجب كالأوضيبة جيدة حاوله قيمة جينية هنالك أو باية بعد حصول كبابات والشكلات المحطلة وما عاد يقول لديها تنوتي هذا وتمتل من احتنات وقف حيات التعليقات الجريعة لهم ثم احتنات بضغط الأقصى معكب المتحقية كمان مزيدة في الوقت قصة العلم الواضحية تنفة طويرة الشام اللي طال الان لا تباره يموت حتى لو قود التباره يموت لا تباره يموت لن اخباح قوة الوضع الشرائية وهذا من المطبوع عليها باعتبار ان هي مقبوله لدى الدوله ان طرفها مقبوله ان هي تكون فاهم؟ تعتبر مقبوله ان هي تكون ده ديون مقبوله ان هي تكون تحتوي على ثروات عشان ما تتحول الى امر بطين نروح على الثغره بقى اصبحت اجراء فهما افضل من الذهب طاحت الذهب حتى زمان لكي ننال رضا الله فكذا ربهم الله بما قالوا لو اتجاد الناس السكة أو السكاتة في الجنود لجنبتها ذلك يعني قالوا إنها اخذوا جنود الكلب والبقر والطاوة واعلموها قطعة فتبادلوا بها كما يتجد الجنود في الجنود في الجنود في الجنود في الجنود وظهروا بشكلناه لجنبتها هذا الليبه وهذا إن شاء الله تعالى من كلامه بجنب الله شكرا شكرا حمد أن نتطاع ليتتبا وقت الوحيد تمام؟ لكن الورقه بقى احنا هناخد خطه معقوله تكون عباره عن عمل ايه لازم نعرف رقم المراكيه حق المستفيد اللي بيتكلم عنك فالاسماء احبها ثلاث ذهب الخطه وعواملها طيب الخطه كانت خطه تجاري بيع كل شيء ممكن بما يتوافق ايه خطوه واحد هو لازم يبقى شوف حتى لا تبعث تتبيع شيء بالنسبة لين كوكي ان الناس نوعه من نوعه اشتغل كم شرط؟ كم شرط شباب؟ انتوا بكم شرط شبابه؟ إذا بيع بغير النسبة لين من الأصناف اللي بوية ما عادة أسماء لطبع جهة وكثرة إذا بيع بغير النسبة لين لكنه من الأصناف اللي بوية اشتغل شرط الهاتف الهاتف فني الذهب او الفضة ودايما ان شاء الله بصوره كده يعني انت تاخذ الملح مع الطعم الطعم مع الطعم لا شيء اسمه خلف عن الاكل تاخذ مثلا الملح مع الطعم فاللحم موجود الطرخه موجود الطرخه مال ايه ايضا مشترك شرط نفس الايه لا أطول ما يتمش بروس وليه تبيعه ببطء <تصفيق> لا يمكن إذا كان حجم فقط مضار حجم ومحق سالة ومساحة في لحظة لي حجم لا يشير طيب نفسك ما يقضل بأسير أشان الله تعالى مواطن فقط سراءة حجم فطبعا نتقدم معنا إن الكاد تقرير الشيء للحجم وإن الواقن تقرير الشيء للتقر كما فهمنا اليوم ان كل ما اعاده مكيل قد زيوت واغذيه ومراحه قال والله لا يدون بين مطعون من مكيل او من جوره موضوع لدينه الى حسابات وبعد مثل واضحه تحكي عليه شكلين شرحناها في المثال قَارَ وَلَا يَجُدُّ بَيْرُ مَكِيدٍ مِنْ ذَلِكَ يَجِنْتِ بِي وَجْنَكَ وَلَا مِنْ وَجْنَكِدَةٍ لما قرر الشاعر اللغة من السماكن ذكرت بعض الصور التي فيها ربت وقد تبقى على بعضهم احنا عندنا مرياض الشاعر في السماكن الكاز المكيد والوَجْن في الوظن طيب كوبايه دي سهله والله تحت احتاجهم كلهم تخيل ان من مليان الكوبايه ديت مكرونه ولبنتين وملعقه رز ابيض ولبن تاني الرز الابيض والكمكين والمكرونه هتتفرغ ادي لو مليت دي ولبنتين ادي المكرونه هنا نروح اول نقطه اتنين توفه واحده لو اختلفت واحده واحده اده واحد عاوز يشتري رص ابيض بيتلعب على الصوره من درجه فلو في كيدو بتاع الصوره بحط كيدو ورص ابيض في تداخل في المقدار اللي هي بونه ولا لا فكلنا كده نقول محصرات في صح خدنا الكيل طبعا في محصرات صح في كيه يدفع الثمن ولا هيكون في تكافل فالغير الله يقول الذي مباع هيلا لا يجوز اي مباع بدون وجه اذا باع بدون ايه صحيح الاه 200 مصلحيه الرزق الرضع ثلاثه الرزق البلدي الرزق الاثنين والرزق البلدي بتاعتهم كل شيء الرزق الرضع منهم الثاني هيعاقل كل الاهل كل منهم كل رزق الزين كلهم في ذلك حاضر مش حاضر الكل كده يا ولد ولد ولد في تفاوت في الرزق صح حتى ما... هو في الدين يبقى حاجه بنقول البنات حجمه في التم تعالى كل ذو كل فيها يطلع في فاده فريده وان الذي يقول ولا يذوق غير المكيل من ذلك الذي تنتهي وجهه المعيار هو في الدين ان هو ده مكيل لانك هتبعه وزنه خالص خالص والفرق عن تمام النقاط هنا O naq të maq vispo jите Allah pe ëbir eke të maqt esina aushimhum, deh 어디 brotha janaisonuu ş فيongeshi lhe vittu Алti heye 가운데 qënan le qenrasu a pas qenrasu a littë ait ndër në tunch bullying torturë al të maqt e kuj ozhi قال للمجول تينا دماغ نحن إيه وبعد ما قالوا بنيون ان المهاجلة يأخذوا الصور وتأخذوا عن المهاجلة و تبقى على بعض من يحد وحن يقولوا نحن يبيع ده ببطء من الطين فيه ببطء من الطين بيه بطين بيه بطين بيه بطين فمس وحن يقول نحن لازم يبيع دي السماء بقى تاية شيء لو شعرت مقابلت المجل ولا الساوي في المقابل الكلام عن مبادرة استمع في جنتها استمع عن مبادرة طيب انتهينا في نقطة دي قال ولي اختلف الجنسان جاء تبيره وضعي مشاعر البيت كان مشاعر فيه في, في الكاتب وفي الوزن وفي الجزاة ازاي؟ احنا شوفنا رب التليفين في رب البلد اللي هو ما يسمع لنا الثاني وقلنا كلنا ننبعش لأن المقرأة البجاءة الشمعي عندنا مروضة ليه الكيلة والوارد الكيلة الكيلة مفروض الوارد لا يجمع طيب الثالث الأجمال تحتاج إلى الثالث هشتري مثلا طرط سعيد بطارك فأنا عمد روض من عمد الطرق إذا نحتاج روض من حساس إشارة تطور من الطرق؟ لا إشارة تطور من ملي؟ نعم إذا وجدت طلال إشارة تطور من الطرق فهذا كيف يشير أعمال من الطرق في بلساط الطرق؟ نعم أعمال من الطرق وتضرط الطمر، هيجيبنا الروس، جاه هيجيبنا الطمر، هيجيبنا الروس، جاه بعمل كرم، الكرم قضي كرم، جاه فجاه جاه إيه الشكاك؟ فلا أكدنا من دماء، كنت من تغير رب أهمها الكلام اللي يقوم بكوة جاه صاد نضع الكلام اللي يتاعد عنه مختلفة مختلفة أشياء ولا جيلا ولا جيلا طيب لو كان في ثلاثه مجسات جاي لكم كيف شاحن ولا ولا كان ولا جذاكم الكوم مش شرط اذا طيب قبل ما ندخل النقطه دي هذه هاي وبالتالي الطرق على التماسك في جميع الاطراف والطرفه طويله انتهينا اي تفاعل عليه فكر كده هو هو طيب خلاص نتكلم على الخط ان شاء الله بعدين فاهم شكل كده طيب ما بيعطيش هو بيعطي 200 ده هو شعبه ال 200 الموديل ده يعني تاني كده بقى وقالت الشرط بمن ثلاثة والشرط يعني من المائكة من ضد العظيم الماضي وانا فلا تجدش أحد يبيه النوع من نوعه في الأخير وإيما يبيه شيء ينتهي من نوع الأخير ولكن فإذا لم يصلح كده لو طب لما ياخد فلوسه مننا تروح له كل شيء اللي المفروض انك تاخده في السوق زي الناس مش مش طالب خالد مين ليه تاخده ابوك هو بقى في مصر كده الموضوع كده بقى طالما انا بتباع عن نفسي كده لكن يملي ضروره ان مبادله الشيء بين في توافق مع عقله ده الاختيار افضل من القصور ده جوه جوه شويه كده بقى دي ما عدت بشيه تفهميني؟ قلما ياريخ الشرائل يعيبون عيوناك في أعاطين الذاتين طيب هيه دي انه بقى يجوز باعي القرحة المطارة بقى نا هيه بقى دي كلامك الشيء طيب طيب فيقرار قاملة وفنسل جميعا قال لا لم يدل النساء عن التأخير لم يدل النساء فيه ولا استفققه قبل القبض إلى الثمن للمسمن كل الزمن لا يدل النساء فيها ولا مفرق قبل القبض إلى الثمن للمسمن كان المسمن لما يكون عنده رؤم عمر رقية الشرق في عام يجب إذا كان أحد البدلين عمر رقية والآخر تبعه اللي كانت بلغة رفض وصيحة لكما تنين إذا كان أحد الزلالي محمى الرطية ولعبت تبعه جاءت المشاقه و جاءت التفرقه قبله القبض الآن التراعي اشتريت من البجال أو من البجل اللي جاء خط اشتريت الخط في آخر الشهر ايه ماضي هكذا في الغيال؟ تنين تنين كده من المسلط اللي تحت الغيال يقول إذا هاي تنجيل يبرو حاجة أو هاي تباعد فتحصف عادك لما يبرو حاجة اثنينهم منحك ما تترى الشخص يباعد ثلاثة ويبقى حاجة ما تترى الشخص إيش كاد؟ ما تشترى فأنا تنم بمرض يبقى أخرى تنم وقدم الاثنين في المنزل دفن باعدة عكسه باعدة سلمة هتتدينه الأول وجروف كاش ومثلنا مثلا السرولية تعاوض منهم سرعة مريانة كده تماماً يا سجدين اتضد له السبب فقد دمت الثمام وأصدر سرعة بيأس ما محتاج جادت ومشيشك ثمان مع المثمن جادت أكثره أحد الزجلالين وقضوا قبل قطط في حاجة مال ووضعت بلع المال الديدان بعدين قضرتونا قبل قطط واحد تطلعوا عبدال حسابي أحد سرعة قالوا وهمين من يساوه فيه وليس مفضل قدرتها اي خطه من اللي نبداوا التطورات الثانيه انا الان واقفه معاك خطه كبيره اولى ما هي انت بتروني او انت كاشف مش من مصر الان كان في نقطه حتى يا فتحي اللي يا مطرح ان هو تقوض فيلاقوا اي خط عربي تليفون عامل في مصر انا عندي شروط قيادات قلت لي نقطه طيب أبعثت الورث بالنسبة ليه في 2015 ماشي ابعث ابعثت الورث خاصة أعطيت البرمجان ما عميش إذا عم أبعثت الورث كان المصر اللي عنده خلص خاصة بخاصة الورث ليه أبعثت بالليل أبعثت بالنسبة لي استفقنا على ذلك استفقنا على أن نكون في نفاق في نفاق في تأثير فأخضر هذه الضائعة أعلى التحقيق برط لا يجوز برط لا يجوز واضحاً فإن اتفقنا على أن يكون بايد لفيه أدم برط في مثل اليسر وليس أحكاها طيب فردنا من المصطفة بقول الله من يتبعش لا يجوز جناب الناس جد إبعض من نوص مع الوضع الوضع الناس وراحكرو الوضع الناس بالناس جنابه معهم في تلك فوق ده اهي ده بقى الطبقه حطها بتاعي هيقول على ان دي برضه وصلنا للقد ايه الان متفقين على ان هي كلها في او المايه ما احنا في اهو اتفقنا الكلام ده بعضه طب بقى العيشه الثانيه هيقول ان طالما يعطل دينار طالما يعطل دينار وهو كده محترف ولا مبتدئ؟ حضرتك قبل كانوا افضل ولا بعده افضل؟ قبل كانوا افضل. ان بعده تفاعل يكون هادئ لا يتطبقنا قبل القطر. فبعض الشد يشهد عليه دجون ولمجد المصاوي ولا اصحاب القطر هي هيناها. فالهاء في المصاوي يعني داير يدون وييعت الريع افضل من شيء اخر. داير يدون ماجد وضع عقده ناججا يفوز ويتطبق طبق كما مثل ذلك في غيره وكانوا رايين ان هم على الحكايه او القفصه النظيفه او شرطوها فقط لكن مجرد كون العقد ناججا في الجويه ومع كرميه ذلك لا يثبت صحه القضاء من هاتين راح على الذاتي طبعا في فرض ان النتيجه القط ستتفق او واضح ان الفرض يعني لو نضر لو نضر لو حصلت البطوله دي الابعاد القضيه اعرفه وقال له هو العيني قلت له حاضر طبعا اذا جاي في نقطه وان في حاجه كانت متفقين عليها تبعها ان تتفق او تفرض وقلنا احنا اتفقنا عليه من الاول مش نتيجه بيقول له ايوه في فرض في كلام بعد الاتفاق عليه كنا دي اهلا تبارك واحده طيب قال وكل شيئين بعد ما قرر ان الله تعالى ان الشيء اللي عليه حقه شرط شرطه واللي على والديه شرط واحد هيبدا يتكلم عن الطارق في الادباء ايه هو ايه قال وكل شيئين جمعها قسم خاص فهما ذين واحد ده سبب ده سبب ما ذهب إطاري أبيض كل ذلك أنواع جمعان مسلم واحد بأصل الخلقة تبدو جيله أحد وإن خلفت ألغاء رب لين أحسابي شطنت النوع الجيل؟ عشان يقولك لو اختلف النوع مدام من الأنواع الجيلة واحد فنبدو بشطين أنت بعض الناس يقولون من اختلاف النوع من جيلة وردمات ذهب عام ١١ مع عام ١٢٠ نحن لكن الجنس واحد فاختلاف الأنواع تحت الجنس الواحد ينزل البعض كم شخص؟ شخص كان مستدل الله في عام ١١١ أو ٣ قضية الطريق عبرها مصري العبرها قال وكل شيئين جمعان فهم خاص وهما الجنس الواحد جنيه مصر فائد عشرة جنيه مصر فائد خمسين جنيه مصر فائد اثنان جنيه مصر فائد ميتان انواع جنيه مصر الحديث اعني مصر ورص انواع لكن المعصن قاض او مالتقليد السن احيانا في اسم خاطر يدعون اشياء مثلا في البكيك يصبقوا على بكيك الجمه وهي الضبط على المسيس الشعيس وهي الضبط على هذا السيس الظنور اسم واحدة مش نوعي اسم واحد هدى الضبط جاء لكي يتكلم <تصفيق> إِلَّا <إنما> أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْلَى مُخْتَرِبَيْنِي فَإِنَّ فُرُوعِ الأَجْنَاثِ أَجْنَاثٌ وَإِنْ اتَّفَقَتْ أَثْنَاؤُهَا كَالْأَذِكَ وَالْأَذْهَانِ هذا السيسر الضبط على هذا السيسر إذن كل شيئا يجمعونهم قصد أصل الخلقه فهو زنس واحد إلا أن نكون هذين الشيئين من أصلين وصريفين في الدفتة الزرق مع الدفتة القرح فإن في ربع الأسنان إلى الدفتة الزرق جنوية الدفتة الجنس في القرح ستأخر يعني جزلك إلا التبية صاعب في الدفتة الزرق وصاعبات من الدفتة القرح لأن الدفتة مختلفة والحرمات لا مجادة لك أن تجيئ مئة ليان من أصل تجيئين أنجل تجيئين لبناء العامة الثاني حتى يحفظ نشكة قالت وطور مجرئين جماعاتنا التنفر فهنا كنت موعدين إلا أن تكون من أقلين مختلفين فإنك روع الأثنان لأثنان فروع الأثنان دخيلة الدور صرع عن الدور دخيلة القمر صرع عن القرح الدور الجن إلى نطوره الجن تبعا مرحبا في الخارج جن في القلب جن في القلب تبعون الأقل فقدر يقول لك أن التبيع الصعير ظهر بصاع واحد قلب يقول لك أن تبيع الصعير تبني الظهر بصاع واحد من المسيطة القلب حيث لأن يكون من أصدين وقتلتين سألن نطور على الجناس الجناس أن يتفق التطور في القلب للهجم بعدهم لعنى وقلتنا بالمتبيع الشاحن بقى شحن ايه طيب كان كل الشحن لكن هو المره التانيه تبع نجم احمر الاحمر مسك طيب ايه اللي قال مفتاح اكونه واضح ان هي بطارونه المهنيه هياثر شاحن مؤلفه كبيره خطيه على ما هذا تعدي في الشرع او ما وقع فيه مخالف يعني خروج عن قاعده الكمال قال ولا يجوز بين رب منها ديات المينين اثن لم فكرت سميه عند ربكم تطعن الاهل حتى مات من عقره تطعن انتظر لحظه الان انت فطر فيها شيء من الطراقه طاقه النحوه اشهر احجار الانسان النحو لذلك قال ان الانسان ممكن يتكلم النحو فكانت كرامه من هذا ثلاثه دغه النحو في علاقه الاقوام رقم ثلاثه قاعده كتابه الكلام في ظهر حروف النحو النحو ليها هنا رابعا أمس في الأمس ده تيدي كماثة اجتمام يتكور مداخل الجزء افترض لتكور مداخل الجزء فالسوط يجب أن يأخذ من الجزء من ذلك الدليل من, من الجزء يأخذ بالجزء من, من المثلة الأمس هذا الموض يأخذ حتى أسلاله أمس من حشبين حشب المخيط كذلك لذلك ما يعنيه هذا كون يأخذ بعد طفل البعيانة يبدأ يتشاقق الوحدة يتشاقق بدأ تناجي لداخل حبات الحبات اللي هتكون اللي هتكون برح موصوصة طريقة عديدة تطفر من حبات الدورة والدورة مشان في بريع دورة طبيعة يجعل الشقه لما وصعد ناحيه الثاني هنا بتبوظ بتبقى شيء تكبر وما يبقاش لها معنى وثنيه فدي الحاجه التادبيه دي بتجعل من ايه يجعل فحل النهر في نفس الوقت اللي كانت الانثى الطائر يكون الفعن النهزة يقضع فيه الثالث لكن يكون بتاع الفعن الثقر بيضع لورة الجنة وبينضع لطفول في المسجاجة في نفس الوقت اللي بدأ النهزة هناك بدأ في الشكل ذلك فيين يدعسه مثلاً للنهزة الثقر وضع كافه شكله هو يدعسه إلهي والله والله يعني لذي وجهات أشياء تشته في موضوع الأغلال انها كثيرة وخطوب كثير هذا موضوع لقاءه موضوعه نفسه فوضى هناك وبعض الناس يشهروا ربوا النار يشهروا فرق الناس العادي الرائحه مثل رائحه ماليه للذات والغايه ان الفقاره كان كلامه عماليه ظروف رائعه وموقفنا هذا قال اهو الفلاح بيحط ويدي طالع على الماده الجبال يبدا يدعي الحبات على بعضها في يدخله ضرر عليها ويدمر يغرق تراب الفلطه ده التدمير ده لا طوعناه ويسمى تأثير وقد نحن معنا في الحديث ما نترى عبد النام بعد أو تأثير التأثير هو التأثير في الشهر فأقرى يصنع ربطي بعد التأثير كده تنه شيئاً فشيئاً حتى مصل في الحجم الطبير ليه جباعة طويل ليه جباعة مقعدة ليه جباعة قصير ليه جباعة إلا الوحي يكون كله في مدلاله أعضر وفذا اللون مطرده اللي يحمر كل يطوره يطرع أطراته أطرعه مبادح طابعه لأكس بطرقه ثم يطل لأكس إذا تتبع المنزع من يحمر كل أطرقه طابعه يبدأ في يوره يطرق يطرق وهو على المحنة أكس من رمض وهو بالأبنح فكانت العرق ونصر إذا كنته على محنة جداً يجيباً فيصيره كامل المراهن فالطمر الثاني من المرحلة المراهن الباكرة كالزديد مع إيه؟ مع الياهن الآن قال البلا يقول مضي الوقت منها بياهن الانجين إذا عندك طمر من السنة nj nj bandenga nj chtrjok tja rezətata njolog zil d intensive nj eben nimon një var mulheres ndjods srihãs tja rizd o ar Copy jan ton, mo pan t beer gzametz геро, go pan twerg po p opin لما يجيس هيدا صريحين يبالي أفضل نبيا للتطور النقدار في روحة بالنازل فالتطور النازل في روحة الصريح نظر إلى ثمانية ونظر ولذلك قال النبي للسائل أن ينفص روحة إلى دفع النبي يعلم فالنظر ما يعلم نظر النبي للسائل على العلم قال نحن قال ثلاثين قال ثلاثين لدينا بيابة من جنسه وعلى ذلك فقيت بقية سمعة ولا تقوم بسرمي بمشور به إذا عندك عالكين الجامعة اللي هو صليل التسم كان يستسم من نجوع التسم إنت عندك الآن لدى عشان تحقق التسم ما ندعك جميع التسم الأطبار اللي يدوروا واجحوا بطول ما عليهم ليه لن تخذ نفسه فأنت عادة لبن دبن مشوف بالنه واحدة يتنين المسك بلبن دبن دبن مشوف يتفحوا على فكرة انت عادة الغذة مخروفة بشريك واحدة يتنين بشريك بطاطي أو بلدها بطاطي يتغل اليدود من الهدل اليدود لعجم التساوي المسكو والعين بطاطي مواجهني التماسك الداخلي في التفاوت في القدر قالوا ولا اله الا هو مضمون الشيء غير مضمون هو غير مضمون هو غير مضمون فهذا لا يمكن فهز كتابه انت هتستلم انكلو رحمه منصور بقول رحمه لعاده التفاوت القدر هنا تنبيه على القاعده يعني هو التقدير يثبت ان كده ان اتحط الحكم انتهى وقال نعم السبيل صلى الله عليه وسلم عن المدابنة وهو اشتراع التمر بالتمر في رؤوس النقص وتحتنا أنه قليل التمر في رؤوس النقص والعيب الصلاة لأن المفرص نقص مش تمس قلت لذي التمر استتمر درجه النقص او استتمر درجه النقص الحضاره متصاحبه حتى طاره النقص استوى الاعراض قدام درجه النقص استوى الاعراض هكذا كده الاعراض بتاعها عظيم مش عظيم يبقى العاده التوازي للتضاريس وهي كانت طارا يعني فالطارا كده هذه النقطه الاخيره اختنى النبي المتنم منها مساء العربي قالوا اي قصد طلواء جلمة إبارة العربي في رجون خمسة او خطن ان تباع بقصها يأخذها لأهوها وقضها ايه تنبيه؟ باختص لي بعضنا للنبيها المقعان بقصد صلى ليه اشنا نفسهم لكن كل ما تقدم الزمن تخلي جودة يتقلوا بصورت بكل مصور فعليات بي عمض بيضعوا عن مصنف يقتادوا منهم إلى النوص الثاني في النوص الثاني مو معدوش معك معلو. الروحة قللة جدا في السوق الروحة أسمع سكانت العظم هو بيضعوا الروحة بروحة فعاموا مشتريونه الروحة معدوش معك في الاشتاري من الثاني الثلاث ما عندوش في لحظة أغرى في النار ويشتاعد ما عندوش خمش ما عندوش ثم ما عندوش جلوط ما عندوش ماء يشتاعد يوضع من الى الطرف وهو يشده قطب عشان يكره مش عشان يدينه وهذا حدو محاوله طرف يبقى قطب ويجده فتا وما عندوش ماء منه قطب للطرف وهيقضع عشان يكره مش عشان يحذنه مثل هؤلاء الناس المستجون لدي الحاجة ربط أفضلهم نقوم في العراجة يعني العراجة. في العراجة من تحت البختان في مقرد أفضح في روطة جينا بلتنى الثلاث فدعوه في النقلة دونه مش عشان بنا منعشان روطة بتعليه بالتبك لو هو, هو بطع لي روطة من هدى واحدة من هدى ايهات بيكون عايزة بيكون عايزة بيكون كده من عمو كونه في خال شهر من هو شهر اليوم لو بقع يوم أهضب من أشتفات الشهاد ما أقعش فاكه هنسان يوم أحسائي كده فالجل أقول معاولة إن أخذ بشهاد أخذ روطة تحت للمحسن الله وبالجل أهضب على المحسن يقول للمحسن روطة كل محسن روطة تحت من المحسن الساعة من المحسن الساعة يقول للمحسن أشتري يا روطة لكن ياما ياما ما تشتري اللذات تحت روطة اشتري فبقولك حاجه كمان خالص خالص تقولها مصطبره كده في كان يطلع من ده كده لما قامت كده خدها على الشمال من طالع نفس الحال خالص خالص النور الحديدي اللي بيكشف يخمن ان الروث ده هو اللي, اللي, اللي علقنا دهين لو جه بقى طمر هيحصل ايه كان صار فهي خالص كده قولوا لي بتحلها كلها فلخل. فلخل. فلخل في رقب جنسة الجنسة هيكون 50 ساعة طنسة فاللقب جنسة 50 ساعة طنسة فاللقب جنسة 50 ساعة طنسة ويأتون في مثلها على اليابين تنفذ رقب جنسة كل اليوم كل يومين أجازة لما العودة أموري عليك وهو هذه الفترة اسمع خالق و ارطة في بيع العوائب تينا دونة 5 ثاتي او سفر يعني ما يوصدش في الجميل فاع ما يوصدش ايه يكون دونة 5 ثاتي او سفر هل يجب ان تكون 5 ثاتي يوب بديش او قمشورك لانو بردوها علي بكون فاع ايبا مشاوه دي اكون دي عمك جاد هيتني تينا دونة 5 ثاتي او سفر ان بتابع المراصفه وخط التهنين لده كده يخلى القوه اللي على المكنه دي لو جت هيكون كان طراح القوه الطاقه دي في انطراح طبعياخذوا منهم القوه في شكل نيوتن ولا جول وما يكونش عندهم فرق في حاجه في الحديده ساعة. هذا الباب اللي معيه هو بذيبه قضى اللي تجاوزه معي الشيطان هو معيه أرضا وإن شاء الله مش عموه بتاعنا اللي هو المشروفه حتى ثمان سبعة نصف مش إشكاة فلننصل عشان نتاعي من الباب يا رسولة أي سؤالة المتباق؟ فلن تصف؟ تصف؟ ما احنا قولنا بصاع صنف بصاع ربط لا يدون لأن الربط إذا جال يكون أمرض من الصاعر يبقى بيش كما يجب والنقلل الشاكري جالوالا يباعون فراظهم منها ديارة من الجنسين راضح في عدد بطلالة كثيرة وفتعد إن شاء الله بعدها فحريك انهالك كثير دائرة دائرة دائرة وده هدو مقدمها بس لثانية كثير من ديارات بقوا لي القشور والأكتبارات القشور الأشياء الثالثة الضوء والارض والمجرات اهتمام بتاجي الكسوف او ما يحدث بعد القمر ازاي الكلام بيشتري ضاره عباره طاقه في هاه ايه ده لما بيشتري الضاره يظهروا في داي العاش بتاعي اللي بيتنور ولا ما يتنورش قوموا تفشيش طيب يخش الشمال كل جوه ولا لا يخش طيب الطبقه الحته متمرضه الجماعه منطقه الكهرباء في ضريته ولا يخش تبقى هوجي يا خش طيب الدور من نسبة للأشياء التي نبغونها أرض فالعلماء واحدة باير القصوبة من يدخلوا في باير القصوبة من الناس من يتبعوا الأرض ومن الناس بعد ما تبثت عاربك انت زائد لناسك العاربية للغرجع الجمه العائن التوقف القطاع المص causedها lifting في الثنين و قادل الشنضة يا لو ج экономتها كانت واقصة بتوقع� 있�度 حاصد بتاعه كده ايه معصد في العرضية الشراء في الاجياء بنت حاصله ت dissمتick بعد الا market market مستيع 갖ط طيب وقت يقول لأشياء الثقه في العربية فأتبعها واللي مشتابت لها أتبعها طيب الخير تابد من تابد مهي تابد والعظم الثقه أقول لها أتبعها أتبعه ومتعه والعظم اللي مشتابت لها أتبعه طيب يبقى هم يدروسوا تجدد ماذا نبييات فرق أصف وماذا نبييات لها أتبعه برد توقف أن الوقت مضاراً أو كان مضاراً اللي بشتري منك القط القط كانت القط كانت القط كانت خالف أو كنت ذلك كانت شدر منبس أو كنت ذلك فيها فقط كنت ذلك كانت طرم الطرم كانت أبوان فيها على في الفناشر في الخامسة من الشدرين تجربوا حداعوا الفناشر بلتينة فهذه الأشياء يدين بالأرض يعني خمار نتائج طيب يمين مهاجد فيها الآن الجاي يشتري منك شبه جاي الأشتري تخلق مثال الأرض جاي الأشتري منك الأرض والنتائج فيها بلسين أنا الشيطة الأرض المشكلة المتاعجة بتاعها اشتريك أولئك أضغطني نارك أضغط لتحتك للتعديد ومخلاني الآن يحكم في روضة ومخلص اشتريك أولئك أولئك من خلص لتحتك للتعديد حتما لك ما الذي يتبعه المذير وما الذي لا يتبعه يتبع. اشتريك أولئك أولئك والناس في مرض الثلاغ دائش دائش دائش دائش دائش دائش اشتاو الشبابي هل هذا الثلاغ كان هذي النتاة قرر الله تعال ربع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرر لا يعطي الظروف هي من الصباح التمريض ها في الحديث الثالث أنه قال من باع مظلًا بعد من تأضر فثمر رضوها إن هذا الأصل السمس اللي هو البلد فصرا ما البائع الا ان يشترط المشتري اول حاجه بتتعمل هل يتم النقل المشتري والبائع طلعوا في النهر ابتدت تزرعها ليه ولا ايه اولا اذا كان تغيير حط فيعلو فيه فالبائع هيشترط وتتمره هذه النبات فبتاع أنا مشتريت مشتريت بأنك أنا رئيسة إليها فرامة مطمع الشرطة والتضمونة على الشرطين وهذه الشرطة ليتكتبين انتهي من هذي إذن مشتريت ماشي يوم بضط، إن كان هناك أعوض يوم بضط بعشاني لأتسمع أشيل العرشة عندما تأخيري فرامة مطمع ولا نشيلوش أشيل اللي بيباد يأخبر السلل، اللي بيطرع عنه مصطبخ الخجة مش التلل، ده هو مالي لما اشتغلنا بصار اشتغلوا الكارة ماكا رجل معين طيب تتفض من الشرق ولو ما انت فنش وبنين فتنين الخطوط عليك اعطينا فاتف محتراء حولين فالرجل دي شتغل مهل بتاعي وبعدين لما اتقرأ أصبح طالع لحفاظ الزلاب نبيرت وضيقهم لأنه كدنين ومن المشاكة دولي يعني حاجة في المساوة بتاعدي طيب أول مصارفة انه اشتركوا على بعض الحاجة دي لان اذا اشتركوا ماشي طيب في عمر ما هي اعزوكم في الامراتين جانا تكون شخص انه انت تطوروا بعض الامراتين تطوروا بعض الامراتين جانا تطوروا مع ديها شخص وتشعوركم الطالب عام جانا تكون مجانا تانت تحتنا تحتنا تسألوا سؤال يعني الحاجة روشة إغالية سألنا إلا أنه بعد التأميل ولا جال التأميل الآن عظم التأميل من الذي أعطه الثالث هناك ده أشترى مني جال التأميل تقول أخراسك عن الحاجة أنه جال التأميل تقرر أنه اشتمر فأنا ظهر في قوله كان التأميل متأشم تباري بحاجة إن اشترى بعد التأميل فالترى أن تكون إذا جاءت او حلال من فا يستمع للبسع حلال من كانت إذا كان في نهاية هذا ما في نشاط المشتر المشتر والسلام المشتر المشتر المشتر واشترط عليك ان تكون متلهيا به دهيا الشورى استمروا المشكل كان تحت ضمانه انت نقطه يثبت ان الكتاب اللي اخذ اختار قال ممكن حصل اهداف حقي نهايه لكي الغير كان اشتحت القطر السائفة مليح الطاب بهول avaient شديدة مطر شدها فقرا بروض في Hospital العلوم شابهت طبعا الشقه الجلد طبعا الماده الظهره ثمره اذا ظهور الثمره من ماده التائين بدون ظهره الماده انما تضاف لها كذلك ماهيه الظهره ذلك ليس شيئا يقوم بالظهور يتطاقهه فظهرت الثمرة فإذا اشتغى منك نغلا بعد التأديل اهتمروا لك وإذا اشتغى منك شجر دغو دغو دغو من بعض الضوء بعد الضوء لتميين فاستمروا لك قال إن داعك أرضوا فيها الضرن إذا يقصدوا إلى آثير فيها فإن شجر الضبط شجر كما استنع بالنيون ومشيش وغزمان الضبط كذب فيه كقمح اذا الخطوات تضاف ان خطا يخطوها في كحماء او غائها او يخطو لنوع الكروه او يخطو في حك وكان دي تن من الرابعه او الرابعه ان تستقيم ذات المراوه او كانت تبرط تقطع على واحده وتخطى مراه الى الذين خيارك تحتاج هذه الخطه مره على المره ما عمل ان اشتراط الخطه في هذا ومثالين من الشجر إلا اختبار شجر الضبري ومثالبه للبارد إلا في اختبار المشترك لكن فعطوا من الضبع قال إن كان الضبري يُحفظ إلا مرة قلوا للبارد أو قلود الضبري منذني يُحفظ إلا مرة في القارح منزل المنزل جهول الضبعة الشجر ومنزل التأديمي في المحن ومشان؟ يبلغت من المنزل في المهاجم العثم اللي منع في الهنة ايه؟ كتب الزائد اللي داعه في السريع للبالع؟ الحمد لله هذا حروض المواضح لنوره ومش قد ايش خياله فإن باع الزائد ومي أصدرهن الوقت اللي مرضى فالقمس هو للبالع ما الذي يشتغطه المبتالع والكان المجدد من الله تنبع روحة ايه بذين اكتبت المنسلة البالي الجفاح بذين اليه بذين سبراسة بعروحة الكان المجدد من الله تنبع روحة فالأصول للمشتاج والزلزة الظاهرة عند البيع للباقعة والباقعة اللي كانت بيعوية موجودة للباق لكن بعد ذلك من الظهور اللي كانت أعمل هيعج للمشتاج طيب الاشتراه ميت حظ فيها قط قط مطبا هنا في القط وهذه محق للشجر لأنه مجمرة مقصودة وهي يكونوا بالفرعة هذه اللي يتطبط للمجرامات لا قد كنت شجر يعني الولي كنت شجر عشان لا يكون بالشجر رجالة قد ظهر مجمرة يعني الوقت والمسواق سودع مش يقوله قد يقوله رجال مجمرة قد ظهر تتعلم هناك شرط فنقوم أشبه بالشبه ولا من الضرع الذي لا يحضر النفر لو أدعوا فضرنا يا الشيطة هاد عين ويناء لو أدعوا فضرنا نفر نفر هاد هذا اللي فضرنا حسنا طيب ها؟ إلا إذا كنت تعمل حكم الشرق تعمل حكم الشرق قال رحمه الله ما عرض الله عن بيئة خلاص الحصف الثالث عن بيئة حصول وما يتعلم عند جسة الأصل، عند البيئة طبعا كنت تشوف عن سنة وعشرة سيارات مثال وتشوف ايه باي تبعك ديه وعن البيع وكذا يجعله تكون جميل تنديل اه الاحكاك شعاي بل هو بيه مطهر تطبع عليه قال ده وفوق بيه مهاش على الهيه مشه طيب بل تطوره الان هكذا ما بعت السمر مش بيع الوصف للان السمر لاشه عزلت الهين قلت قاض مش مش خور سباة من المنزل وعن ده تيبكت السمر بيه يشتري بقصمة بتاع السنان دي بحث او يشتري على السنان وقت مش هيكتجر الشجر المطبطة لا هو تيه يشتري فمرة بحث ما لها كانش قرية متعليقة بجهة انا ما هو رسول الله يقولها مع ذيك تمران دي حتى يردوه وصدع حولها الشبع اللي كان من الدنيا انت ما انتهاش بإسماعيه ومحولها انت عندك مكتاب ما هي ايه بقى هنا اول محترم ظهر والنواحي ده بيبدا اش ايه الطبعه ودي تكتمه ولا الشيخ هنا متطابق هنا ودي تكتمه كده لا كويس ما شاء الله يحفظ تذكرت الاهل لو انا كنت طاولت ده كده تمت قالت طب الكرون بعد البيت بحيث القوه او التركيز واحواهم اللي طاقه انا وداها بعدها كان حاجه الى راح فاقم انه يدوس وانا اقولها فلو كنت كنت اقول الدواء انا غلط إن انا غلط أنا, أنا, انا اقول انا اتعملت هات حدتها من التنجيل بيكونت مزيزةها أو من التالية يكونت في المنز فتبع نجول الآن من دي دي المنزل بيباع الثمر يقول لك أن أشتري الثمر المنزل هذه بمسيزة ثم أنا أقاها لأنه لم يبدو خلحها بيضاها خلق نهر ملتنم عنها الثمر حتى يبدو خلحها بضور الطرح وعلامات قال ولو جاءت تماما بعد حضور صلاحها على الطرح الى الجهاد تك حدث المرحله ودي اشترط انك تمام بعد حضور صلاحها وهي تضبط في مختاه صدر من ثلاث والصوره دي ليه حتى ممكن احتار لان حضور الطرح من تمام صلاح حضور الطرح عندنا الصلاح كان بطور احمرار البلاح في الحرض اي بقى حرب بدا احمر بدا احمر بظهور الصلاح اي يكون هنا على طول صلاح ده مش هرب اا معاده شبه التلاتات ليه لما يكون الصلاح بعد ما فتح ساعتها فاي يكون الصلاح اللي على الزرع وضع الشجر بتاعه امتى يكون الصلاح وفي هذا الوضع أنت مستوى العائل أنت الوضع التممي أنت مستوى العائل في ضمانة عائل كم التمجيح حتى لو ذاهبت الجريعة الثنوية تلقائي الكلسي حتى لو ذاهبت الجريعة ما تلقائي الكلسي قال الوضاع التممو وثباع بقروده صلى الله عليه وسلم على الطاقة للجنال جاء الجنال هو تماماً طلاحاً طيب أقدرنا الزالفة كم راضع دينها على الزالفة يعني كامل ثمن ثمر من الزالفة وضع في مقاطع واحد يقول لي خلي لهم الزالفة يباعي الزالفة يباعي الزالفة يباعي بوصول الزالفة الى ثمام الصباح هل يخذ تفضل ثمام هو قبل الزالفة لو كان بحثم الزالفة جادي ما عاد أنا لا تساسك الزالفة إلا فاحتك لنظر الصلاحي قطع فهم استدريت من التماثين والهم بالضبط يعلم انت شارعاً في مواني حتى واشتبطنا الججاعة التماغية في قيادة يقولون انهم واحد من الحالة لي تتبعشنا تتبعشنا بعض النظر الصلاح انتبعت لي لك والصلاحيات دي فأنا جميع دي مواني كنت نعلم عنها لا ايه الله تتبعشي انا فتبعش بروح الصلاحيات دي بعد المنطقة لكن الجريح الدكتور الصلاة وتستفيد تعجيل الثمر وتكون لكي تطميره وإذا أكد إيه حدوث مديره أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الله هو العقل حتى إن جاء تتأمر العقلين قضى الله العقل أهو العقل أهدفتت السروط جاء لموته أحفاظ الشرائط واستفاد والدمة تأتي جائعة فتبت الثمر فهي ما خدش حاجه وهو بياخد فلوس كامله وكمان استفادك لا ده كاره في سوق الشرع وتاخد بيه بره مش عاد ده خلاص تبقى حاجه بيعه تاخد باعها تمام انت المصطلح ايه وايه ده اللي جايه حد ولا انت طلعت الله اكبر طيب ارفع عليها عن جراء لقود رسول الله صلى الله عليه وسلم موبئ من احييه كما وضعه الدايهه فلا يحتمل ان تاخذها المشيئه فتدخل مال هذه الوادي حق قال وقال قدر النهر ان يحمر او يصفر وذرها ان تملح فتاخذ ثمرها جاهز وقت النضج ويقيم امره الان هو وصول صلاح كما قلت لنا ان يحصل اختطاف كبير على الذب باقه حتى وضوح صلاح وضوح صلاح في النفس فيه علامة في الثمر وفيه علامة جميلية العلامة التي في الثمر النفس اللوت قال أفضلنا أن يحمار أو يخطار بالقلب أن يحمار يعني تبدأ تطريبه للحنة بل حتى أخطر يبدأ للحنة أي اخطار تطريبه للشفر هل ينهج اللوت يعلمه أكثر من جهة الثلاث الثمن في حديث الهرائة حتى يقوى عن ناجم هو أيضا طوال الناس هذا يكون زراع أفضل منه ويكون طوال الناس, الناس. غاربا مع الضوء الصلاة حتى نحن أرغب الصلاة هو إحسن من؟ وإننا يكون في طوق كثيرا أحيانا يبقى عن الناس قد يورط أعومين من أكار الأسراة أحيانا يبقى عن حضيهم من أكار الأسراة عني ألأة أعلاما من هذا المحس جاد أو هذه المحس مع المحس من السلاح مع المسوط خلاحة قلنا أنه يصنع في العنق حتى يسود وهذا نوع عنا بالأحمر والأسود والأحمر الغامر والأسود في عنا الأسود وفي عنا الأحمر الغاب وبحتى يتلوه والمستوازن في الأسود والحمر الغابة وبقى عليها بيترون أولا وبقى هنا حتى يسعى حتى يسعى الناحة ويسعى فلنحنى النابلة قاعدة الوضعين حتى يتنوه التمره مبهودة من الماء والماء لعنى السبب الخطر قصوى مثل لجنة مبهودة جدا كانت في لحظة كان معينة تجد أن تتنوه النابلة حتى نوتها يعني اكتبت ماء الرملة يصير حروراً اول ما بتطلع الحاله تكون عيالها ليحكم البلاء بتوقفه ثاني هذا بدون صلاح اسمه راه نهائي عرفنا الان البلاء وعرفنا الان لا يروح منها الابن مره وتوصل لحياته طيب تغير الله وقد ونصح في زمان يروح صلاحها بالحج كالملك ليس لها علاقه بنور ولا منه ولا بعض نماذج اهل يهتدي حديثها ولا عرق من قباره ايه جمال يقوم بطور صلحوها بليله تكون هاديه ثم الليل ثين تيه حق كان صفه هتستعمله على حاجه كتير اذا كان فقط ليها في احطاره يبعيد خلاله بالنسبة كتير والبطيخ ايضا وعشان تلك كريك كيرا مع البطيخة عشان يحدي الاستضاءة بتبعيدها طبعا انت مش انا لابده هم مش همهورة ولا هيا هل تبا لابده انت قلل اولا مش همهورة الاستضاءة والرفاة لها قلب اثر الصوت اللي هم يسمع الصوت لفوت والرسط وروسة ارض طبعا ممكن تنمو عندي لكن هو الان تمام طلع طيف بيكون من منهج بيحكي له هو ايه الخط صوته ده الرق ايه اجتماعه يهز صلهها بان تتفتح الازهار كالورد حاجه تمام مثل ما هي ورد لو حصل ان المتوقع اشياء ده يكون برضه الدور كله مظلم ولا تتغير ثاني برضه شمال ارفع فبينلاقي الفتح فهو في اكمانه اذا قدروا اكمانه والرض كما المقصود نباء ولا رفع كذلك اي نعم لا يجوز مبايعه كما قبل دخول الصلاح دخول الصلاح كما قلنا باللون الطاع في الملمة ومن الملمة الروض والغاية فقال رضي الله لها عداية حق حتى يشتاد كان طريق يضع يكون قاطع يعني أن الروض قطر ما قطر ما قطر ما قطر ما قطر ما قطر طريق يقوم بسجاجة الحقة اكتشى ثم يشتاد لا يقضى للضغط لفضوء الصلاحية لها عداية حق حتى يشتاد يبعد النوم وععد الحق وعجل البعض حتى يطيق وعجل الملمن وعجل التنفسق من إيه؟ من الأفاة فضبت الظمودة تمر غير ما مختلفون الزمن يرجعوا إلى أهل الحضرة من إيها ماذا يفتصرح؟ ماذا إذا؟ اتفاجوا عيدا هل يفتصرح المجلسة والرومانية تمر؟ إذنما تفضروا حتى يفتصرح تاخد وبعد التأثير حتى في الصلاح تكون هناك أربعة أشهر في بعض النحية ماذا هي تأثير وبروض الصلاح؟ الشت تبير ما تكون السمرة تعرض للأساس من الحشرات والطراق وضيهات في الأساس شت ما تكون بعد التأثير حتى تكون الصلاح من رحمة تأثير وبروض الصلاح غالباً لا تأثير السمرة غالباً كامل الععب كامل القضاء حتى يطلع عدنه وضوء مناف الععب يعني الثاني إذن فضوء الصلاح عليها فعادة ثلاثة الترى بالغرارة الثاني إذن حرارة حتى البطيس لا يضوء ضبير عشان كده داعي الترى الأفضل عندنا هنا حرارة بيجي مستلش منا في الأرض ووصل منا في الأرض الضيوص بيضوء انتفاق أو كما تأثير لا يوجد شيء من هنا في الروس أو الغنة بس وليه خضرة حرامة وليس قلناها عن المخاطرة وليها عن ذلك حتى اشتاد القراصة لا يوجد ذلك حتى يسوى صلاحوه ووضوكوا الصلاحة الثالث من ثم وإن ثم ايه مومي تستمر لان نمص على الكتب المتركة وولا بتاعك وضوكوا الصلاحين اتطلع للأأمين هكذا الغذي فيها ما كدوكوا الصلاحة الغذي وضعها كل عوضة الفائدة حرام wa akhir maqaraqia ay makala qawl yajibu an yata'amman huwa ya'ulu bil tayyaraqa wa qaiy al tayyaraqa wa qaiy tayyaraqa wa tayyaraqa طاب ثم في ذلك حتى اصابه كان مجاهلا حتى انتهى فاما الرضا او عدم الرضا التفكير طرق ما ينبغي ان يكون هو طواعه هي هي يعني هو حتى اي وقت على الله وجد لا ممكن ان ما كان هذا عايشوا وما او في طاقه وراها عشان ايه هات هي دي الشتيله اللي فيها قوه اكتر وكيف ولا كده لا لا دي دي كلها يعني حافظ البلد بتاعها ثاني دي عزه الضهر بتاعها ثاني عشان بقى يعني اكيد ده ده عشان احط الاحتكار والطلب بس هو في غلط عشان شو طبيعي خالص واحياء الامر فاض انها التطور يختلف هو عدد دي ده هو عدد اللي بترجع هنا هو الاول هو ده عينكم عاوز عاوز هنا تطور فده يعني ان تطور على شرط خاص الحاله ده <Oxide> هو النموذج <سؤال> البيئي اللي بقى ده هو مؤقلي وعارفه Po duhet të qrohet au tani